بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يهني من جوع hi radiyan fi jannatin la wa akwa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 bab in